بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا, بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم أكثرهم ع م لا ي س وقالوا ن و قلوبنا في أ ك ن ه مما تدعونا اليه وفي آ ذ ا ن ن ا وقروا ومما تدعونا اليه وبينك حجاب قل انما انا ب ش ع م ل ن م يوحى الي انما ا ل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إلهكم إله و ا ح د بشر مثلكم يوحى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 قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون لهم اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها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 أ ت ي ن ا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 م ا أ ر س ل ت و ع ه ا و ن ف ا س ت ك ب ر و ا ا في ل أ ر ض ب غ ي ر ا ل ح ق و ق ا ل و ا م من ا قوة و أ ل م يرون ا ل ل ه ا ل ل ذ ي خ ق ه م هو أشد منهم قوة وكانوا أشد ب آ ي ا ا ت ن يجحدون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 والعذاب و الآخرة أخزى ه م لا ي ن ص ر و ن و ع ه ا ل ن ا ه م ف ا س ت ح ب و ا ا ل ع م للعلوم ع ى الهدى ا فأخذتهم ص ق ة ا ع ذ ا ا ب ل ه ن ب ا ك ا ن و ا ي س و ونجينا ن ا ل ذ ي ن ن آ م و ا وكانوا يتقون و و ي م نحصر أ ع ا ه الله إلى النار إلى ه ف موسوعه ي إذا ما جاءوها شهد ل ي م سمعهم و ا ر ه م و ج ل و د ه م بما ا ك ن و ا ي ع م ل و و ن ق ا ل و ا ل ج ل و د ه م ل م ا ل م ع ل ي ن ا قالوا ن ق موسوعه النابلسي ذ ي أ وهو خ للعلوم ق ك م أ و مرة و ي الاسلاميه كنتم تستترون أن يشهد عليكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ن ن ظ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 م و س ت ع ب و ا فما ه م من النابلسي م ل ل ع ل ه م الاسلاميه م ا ل ل ق و في أ م م قد خ ل ت من ق ب ل ه م من ا ل ج ن ة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 ذلك جزاء و ع د ا ء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون وقال الذين كفروا الذين ربنا الذين أضلانا موسوعه ن الجن ل إ ن ن ل م ا تحت أقدامنا ل ي ك و ن ا من ا ل أ س ف ل ي ن إن ا للعلوم ذ ي ن الاسلاميه ل ثم ج ت التي كنتم توعدون نحن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي أ ن ف س ك م ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن قولا أحسن م م ن دعا إلى الله إلى و ع م ل ص ا ل ح ا وقال إ ن ن من ي ا ل م س ل س ي للعلوم س و ي ح س ن الاسلاميه ا ي تدفع ب هي أ ي م وما ي ل ق ا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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله, لله الذي خلقهن ان كنتم إ ي ا ه تعبدون ف إ ن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل و ا ل ن ا ر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 ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي, ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت إ ل ى ربي ان لي عنده لا الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض و ن أ ى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عنيظ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 اسماء في مرية الله الحسنى شيء